قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون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 قالوا said, if الذئب eat all that Brett, and فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ then had been not haunted by إِلَيْهِ face, we reduced that didn't harm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 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى الدَّلْوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتِه بِمَا يَعْمَلُونَ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا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 فلما سمعت بمكرهن اوسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهن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 قالت فذلك الن الذي لم تُنّني فيه ولقد راوتُه عن نفسه فاستعصَم ولَإِلَّا مَنْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَإِلَّا مَنْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم نصب اليهن واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم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 قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون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 يا صاحبي السجن اارباب متفذقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم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 وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعاسنين وقال الملك إني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 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فأرسلون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 إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به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 ولمّا جهزهم بجهازهم قال اتوني باخل لكم من ابيكم الا ترون انني اوف في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوهن قالوا سنراود عنه اباه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 الكين فارسل معنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل واننا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير وهو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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 ولمّا دخلوا على يوسف آوا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبت اسم بما كانوا يعملون فلمّا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ايتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم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 قال انتم شر من كانوا والله اعلم بما تصفون طالوا يا ايها العزيز ان لهم ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا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 إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ اللهِ تَفْتَأ وَتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وَإِن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوا الىيه ابواه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 بِنُوحِهِ إلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون